بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ونفتتح الدوره السابعه دوره امام دار الهجره رحمه الله تعالى السابعة بمسجد القبلتين بالمدينة النبوية نفتتح تلك الدورة بمحاضرة قيمه لسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ مفتعام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وعنوان المحاضرة العلم والعمل وآداب طالب العلم نسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد سماحة شيخنا ويوفقه لما يحبه ويرضاه وأن يجزيه عنا خير الجزاء على استجابته لرغبة ابنائه وإخوانه في هذه الدورة وأبشره أن نسمت حضورا كثيرا من فضل الله عز وجل وهذا دليل على محبة الإخوة له فالحمد لله اولا وآخرا فلتفضل سماحته مشكورا مأجورا إن شاء الله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحابته اجمعين وعلى من اتبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد ايها الاخوه الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه الليلة المباركة ليلة الاحد ثاني من جماد الثانيه. والتحدث هنا في مسجدين دينة المصطفى صلى الله عليه وسلم الدورة العلمية السابعة دورة العلمية المسوبة للامام مالك بن انس رحمه الله امام دار الهجرة وحق لنا ان نسب هذه النورة اليه وهو علم من اعلام المسلمين. امام جاهزة مصطفى صلى الله عليه وسلم. من عرف بحفظ السنة واتفاع عنها والغيرة عليها. رحمه الله رحمة واسعة. مسائر علماء الامه اختار اخوة لي في هذه الكلمة الوجيزة موضوعا عنوان العلم العمل به آداب طالب العلم. اخوتي. ان المسلم حق ان المسلم حق من يسير على منهج محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يكتبي اذره ويقتبس من اذاره ويتغسو خطاه ويسير على نهجه. هذا هو المؤمن حقا.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 فقال جل وعلا قل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. وقال جل وعلا مبينا ان اهل العلم هم اهل خشية الله وطاعته فقال انما يخشى الله من عباده العلماء. وبين تعالى منزلة اهل العلم فقال يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات واستشهد بهم على اعظم مشهود عليه وهو توحيده واخلاص الدين له شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه قول العلم قائما بالقول لا اله الا هو العزيز الحكيم ايها الاخوه ان كتاب الله جل وعلا فيه بحث على العلم والحث على العمل به والتحذير من مخالفه العمل للعلم فقد ذم الله اليهود بقوله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بحس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين انظر الى هذا المثل العظيم هذا المثل الشنيع لهؤلاء بقوله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها ولم يعملوا بها سبقهم بقوله فقبل الحمار يحمل اسفار فالحمار يحمل الاسفار تحمل, تحمل القوافل الكتب ولا تدري ما في داخلها وهكذا من علم فلم يعمل كانه, كأنه حمارا حمل علما لا يدري ماذا حمل وانظر الى قول الله في سوره الاعراف نتل عليهم نبع الذي اتيناه اياتنا فانسلخ من منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل التلمي ان تحمل عليه يلغز او تتركه يلغز. ذلك مثل الحوم الذين كذبوا بِآيَاتِنَا تقصص القصص لعلهم يتفكرون. وتأمل سورة الفاتحة فَإِنَّ فيها اكسام الناس في العلم ما بين عالم وعامل وما بين عالم غير عامل. وما بين معرض عن العلم والعمل قال جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهؤلاء هذا, هذا بيان لاقسام الناس حيال العلم فالذين هداهم الله صراطه المستقيم هم الذين جمعوا بين العلم والعمل علموا الحق فعملوا به. طبقوا الاوامر وابتعدوا عن النواهي. وتخلقوا بالاخلاق العزنة. وتعدموا بالاداب الفاضلة. وضدهم طاهبتان. قول احدهما علموا. ولكن لم يعملوا بما علموا وهم اعداء الله اليهود. علموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم. فجحدوا وانكروا. الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريفا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون افتطمعون ان يؤمنونكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون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 والانجيل. وان صفاته واضحه لهم. ولكن القوم تنكرون هذا كله. قال تعالى عن الذين يجتبعون النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والانجيل. هؤلاء العلماء. واما الذين خالفوا بعداه الله اليهود تحدوا تلك العلوم كلها ولم يقروا بها وانكروا ان يكون محمد نبيا خاتم النبيين ورسالته للعموم الخلق ما ان كتبهم يا ذلك جليا واضحا فان نصبت النبي صلى الله عليه وسلم وامته في الكتب الماضية ولذا قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليك مصدقا لما بين يدي من الثغره ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد اسم ثالث لم يعلموا واعرضوا عن العلم تعلما وعملا فعبدوا الله على جهل وضلال وهؤلاء اعداء الله النصارى فالغالب عليهم الجهل في احوالهم ولذا اضطرمت امورهم وادخلوا في دينهم ما ليس من كل ذلك لعظيم جعلهم فهدى الله امة الوسط للعلم والعمل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم هم الانبياء والصديقون والشهداء والصالحون اولئك يويط الله والرسول فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكباب الله عليما وقد تب الله اليهود بقوله اتامرون الناس بالبل وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون ايها الاخوه فاطالب العلم اذا وفقه الله اهما استفاد من هذه النرات العلمية فوائد جمه عنو كتب متون حفظها كتاب الله احسن تلاوته وحفظ ما يسر الله حفظه او وفقه الله لحفظه وحفظ من المتون العلمية ما تكون مفتاحا له لما بعد ما وراءه وما هو عوزه منها في العلم المستهل يفتته به على العلم كل ذلك من سوف الى يسير على المنهج القويم والطريق المستقيم فان هذه الدورات العلمية. وانئك الاخوه الذين يقومون عليها وعلى اشراف عليها. اسال الله لهم التوفيق والتجداد ويبشرهم ان ان سعيهم مشكور ان شاء الله وان اعمالهم بتوفيق الله اعمال مقبولة. واشكر ذا يقينا الشيخ الاستاذ صالح الزيمي على ما بدله من جهود في هذه النورة الهلمية التي هذا هذه السابعة بالنسبة الى ما مضى فجزاه الله عن مواصلته خيرا وعن جهوده عرفنا بهذا الرجل المثابرة والنشاط والحرص على رصد الاخوان توفقه الله وبارك في عمله وعمله ايها الاخوه واذني انكم هذه الدورات العلميه انهلوا من معين الصافي واقبلوا عليها بقلوبكم واحرصوا عليها وتادبوا بآداب العلم وتخلقوا باخلاق العلماء تحلوا بالحلم والاناء والسكينة والسمت الحزن، وليكن العلم زينة لكم. وجمالا لكم في سلوككم واعمالكم. تعدموا عند الدرس واستفيدوا مما يوقى اليكم. وناقشوا. واسألوا واستفسروا. فلعلكم ان توفقوا للخير. واحرصوا على حفظ المتود. ومراجعة الشروح. والاستفادة من المعلم. مع العدب الجم امام المعلم. كي يعمحكم من علمه وتوجيهه ما يكون خيرا لكم ان شاء الله. يا طالب العلم. ان اعظم ادب تتحلى به عملك بعلمك. عملك بعلمك وتقيدك به. إن, ان ادبا ثانيا من اداب طالب العلم. الجد والنشاط والحرص على الفيء الخير ادب اخر من اداب طالب العلم. يحليه بالسكينه والوقار وليكن العلم حليه له وزينه وجمالا يتجمل بالاداب والاخلاق الكريمه الاخلاص لله قبل كل شيء فان العلم دين ولا يغلى يم... والبيت العلم دين ويجب ان يغلى لله كما قوم هو يا امير الا ليعبدوا الله مخلصين له الى حنفاء ويب... ويؤتو الزكاه وذلك انه قيمة. اخلاصا لله بالعلم. لا يتعلمه ليماري به السفاة او يجاري به او يصرب به وجوه الناس اليه. او يريد من الناس احترامه وتقديره واجنالا لا. ويتعلمه لله. وفي سبيل الله. ويحمد الله انه يأذنه. هذه وأسال الله لذوا ولكم التوفيق والاستداد والعون على كل خير ان هذه الرؤيه العلميه بالنجاح ان شاء الله جز الله الاخوان القائمين عليه خيرا ذكر الله جزاءيهم وعذابا واجزهم عما قدموا خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذه التوجيهات السديدة النافعة ونسأل الله أن يتقبل منا ومنه ومن سائر المسلمين ونستميحه عذرا في طرح بعض الأسئلة بحسب ما يسمح به وقته حفظه الله تعالى ويقرأ الأسئلة الشيخ عارف بن مزيد المحاضر بقسم العقيدة بالجامعه الإسلامية السلام عليكم ورحمه الله وبركاته آه. احسن الله اليك يقول السائل هل من توجيه حول من يلمز هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويطعن فيها وفي اهلها ومن يطعن في اهل هذه البلاد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر خلق تميزت هذه الامه عن سائل الامم كنتم خير امه الله كنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والم... والامر بالمعروف الاخلاق والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا اخلاق. هذه اخلاق. فالذي يلمز الهيئه ويعيبهم يشنع عليهم ويبحث عن مذالب وعن اخطاء ويتنازل بضائل فان هذا فيه مرض. قال تعالى واذا اتنا عليهم ايات ابينات تعلم في وجوه الذين كبروا المنكر تكادون يصنع الذين يدي عليهم ايات. آه. يقول السائل ما موقف الشريعة الإسلامية مما يحدث الآن في قطاع غزة في فلسطين من حيث اقتحام مجموعات من حركة حماس للمراكز الأمنية والأجهزة التابعة للسلطة ولولي الأمر مما تسبب في قتل العشرات من أفراد الأمن واشاعه الفوضى نرجو التفصيل في ذلك وجزاكم الله خيرا حجة حقيقة جذب وأبو الجذب وحجة نسأل الله ان يجمع قبى الخير وان وحده صفوفهم وان يرزقهم اليقظه والانتباه عما لا بهم ويكاد لهم لا شك ان ما جرى في فلسطين من المصائب العظيمه والهيا بانها امام عدو حد فنرجو الله ان يجمع قبى الحق ويؤلف بين قلوبهم ويجعلنا وإياكم وإياهم من الصادق الله هذا سؤال عبر الإنترنت من العراق يقول السائل ما هي نصيحتكم لطلبة العلم السلفيين في العراق في ظل الفتن المتلاحقة والتيارات المتصارعة وكثرة الأحزاب المتناحرة وكثرة إمرة السفهة والاستخفاف بالدماء كيف يتعامل طلبة العلم هناك مع الأحداث؟ وجزاكم الله خيرا طالب العلم بهذه نحنة يخرج من هذه الظلمات بنور العلم ونور الهدى نور العلم الذي يفهم ويفه اخطاء المخطئين فينصح لله ويكون همه ارشاد الناس ونصيحة وتوجيه لعل الله ان على قلوبهم يقول السائل هل من كتاب فقهي تنصحون بحفظه وضبطه للمبتدئ والله لو يحصل للفقه المفقه كمبدأ ثم عودي الطالب مرعي ثم إن قوية إتراك مزاد المستقنع بهذه النبل خير كريم يقول السائل عندنا في مسجدنا مركز لتحفيظ القرآن الكريم ونقوم في هذا المسجد بجمع المال للمركز ومن هذا المال نشتري أقلام وتباع للطلاب بنصف الثمن داخل المسجد فهل هذا البيع يدخل في النهي عن البيع داخل المسجد؟ لا يدخل يكون البيع خارج المسجد بليشو. يقول السائل توجد بعض المطويات الدعوية توزع في بيوت الله عز وجل وهي المطويات النافعة لكنها تحتوي على إعلان ودعاية لمن أصدرها هل هذا يدخل تحت البيع والشراء في المسجد؟ <تصفيق> لا طبعا في المسجد يقول إذا تخلف المؤتمن بركعتين من صلاة العشاء وسلام الإمام هل تبقى الستره؟ واجده في حقه ام لا ابي يكفيه يعني يكفيه سلطة امامه يقول السائل انه اقرباء يعملون المنك... المنكرات وذلك في اثناء زيارته لهم ولا يستحيون منه فهل يقاطعهم ام ماذا يفعل لا لم يؤد كيف يقاطعهم لان الله يقف اذا يقف وقد قد عليك اجاب ان اذا سمعت ايات الله بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حد غيره يقول هل يجوز, وضمان <تصفيق> هل يجوز اشتراط ضمان الالات المؤجره <تصفيق> هل يجوز اشتراط ضمان الالات المؤجره هل يجوز اشتراط اضمان الالات المؤجره الالات المؤجره المستاجر امين انت انت ان لم يفرط ولم يتعد لا شيء عليه يقول السائل سماحه شيخنا نرجو منكم توجيه نصوحة شافية كافية للذين يطعنون في العلماء والأمراء وجزاكم الله خيرا على المسلم أن يحمى بإصلاح نفسه والنظر في عيوبه التي كان يكامدون فيه وأما عن عيوب الناس فليس هذا من خير ولا من أدن الأولاد يجب الدعاء لهم ونبدل النصيحة بالقناة الخاص وإصرار الخير لهم من طريق بغريقة سليمة خاص يدل على صدق الناصح وإخلاصه والعلماء يجوا ويحترون والخطأ من كل من كل ممكن من كل أحد ومن رأى خطأا نصح لله ولا يجوز اتخاذهم غرضا للسبب ومنه جزى الله شيخنا خيرا على هذه الكلمات السديدة والتوجيهات المباركة ونسأل الله تبارك وتعالى وأن يثيبه عليها وأن ينفعنا بها وأن يجيكم أيها الإخوة الحضور خير الجزاء وشكر الله سعيه مرة أخرى وجعل ذلك في ميزان حسناته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كامان الله